غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها سَنُما لها يوما اذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يوم اذ يصدر الناس اشتاتا يروى اعمى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 فالعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك وإن لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِلَّا خُبِيرُ اللَّهُ أَفْضَلُ اللَّهُ وَأَكْبَرُ